بسم الله الرحمن الرحيم آسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلق القرآن من لدن حكيم عليم اذ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي أَنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ سَآتِيكُمْ مِنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُمْ بِشِهَابٍ قَبَسٍ عَلَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ فَلَمَّا جَاءَ نُودِيَ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 وسننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان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 والايمان قال اتمدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون ارجع اليهم فلناتي انهم بجنود الله قبل لهم بها ولنخرجنهم من هذه وهم صاغرون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 كتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإنما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 إنها كانت من قوم كافرين قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي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 طال ور كيف كان عاقبه مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاويه بما ظلموا ان في ذلك لا ايه لقوم يعلمون وان الذين امنوا وكانوا يتقون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 فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ فَأَجَيْنَا هُوَ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مطرا فَسَاءَ امْطَرُ الْمُنذَرِينَ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى ۗ أَاللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا أم يُشْرِكُونَ أَمَّنْ أم خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ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 قُل لَّا يعلم مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ بَلِ ادارك علمهم في الْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ حَقًّا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَبِالْمِرْصَادِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا ۖ بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَإِذَا كُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا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 ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل عسى أن يكون رادف لكم بعض الذي تستعجلون وَإِنَّ ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وَإِنَّ ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وَمَا مِنْ غَائبَة في السماءِ وَ الأوْرضِ إللا فِي كتَابِم مُ بِم إِ هذا القُرآنَ يَكُصُّ عَابَنِي إسْر إلَ أَثَر الذيهم فِيه يختلفون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 وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوجًا ۖ نَّيُّكِذُّ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُزْعَنُونَ حَتَّىٰ إِذَا جَاءُوهُ قَالُوا أَكَذَّبْتُم بِآيَاتِنَا وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا ۚ أَمَّا ذَٰلِكُم كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِم بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ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 وَم جَأَابِ السَّيئَةِ فَكُبَّ تجوهم ف الن هل تُجسَهُْنَ إلاا مَا قُنتُم تعملون إما أمِرتُ أن عبدَ رَبَّ هذه البَلْدَةِ الذي حَرَمَهاَا وَلَ كلُ ش